قال الإمام مالك رحمه الله تعالى العمل في من أعطي شيئا في سبيل الله قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان أنه كان إذا أعطى شيئا في سبيل الله يقول لصاحبه إذا بلغت وادي القرى فشانك وبه يأتي مالك رحمه الله بهذا الحديث عن ابن عمر وعن ابن المسيب وعن غيره وأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان إذا أعطى كان إذا أعطى وقول القائل إن ابن عمر أعطى شخصا وقال ما الفرق بين الروايتين إن ابن عمر أعطى شخصا عطاء وقال إن وصلت وادي القرى فهو لك والرواية تقول كان ابن عمر إذا أعطى ما الفرق بينهما ها؟ التكرار كان تدل على ايش تكرار العطاء اذا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان كثيرا ما يجهز الغزات اذا هذا ليس امرا واحدا منفردا متكرر ينتشر عند الناس ولا يظل خفية ينتشر اقل ما فيه عندما تعامل معه ابن عمر لم يكن شخصا واحدا اعطاه وانتهى ولكن كان اذا اعطاه معناها أنه كثيرا ما تعامل مع الأشخاص وكثيرا ما يعطي العطاء لمن يريد أن يغزو في سبيل الله ويقوله كذا وكذا اذا هذا الحكم قد انتشر ما بين ابن عمر وبين المتعاملين معه ومن, ومن ثم ينتقل إلى العالم إذا هذا أمر قاله ابن عمر واشتهر عند الصحابة واشتهر عند المسلمين ولم ينكر عليه ايش احد ماذا يقول ابن عمر اذا اعطى عطاء يقول له هذا لك في الغزل اذا وصلت وادي القرى وادي القرى في الحدود من جهة الشمال يدل على ان كثرة الغزاة او الجهاد كان متجها الى جهة الشمال منهم من الشام وفلسطين والاردن والعراق وما وراء ذلك لم يتجه بعد الى افريقيا الى الجهة الغرب لان ذلك كان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حينما ارسل الى مصر عمر بن العاص وكان من وراء ذلك فيما بعد الى افريقيا الى الغرب الى غير ذلك اذا كان الاتجاه القتالي اولا بعد اذي بدء انما كان الى جهة وادي القرى وهو في حدود الجزيرة الى جهة الشمال اذا بلغت اي في سفرك ذاك المكان فشأنك به يعني صار ملكا لك قبل ان تصل الى ذاك المكان لا يحتمل ان ارجع فيه لماذا لان ابن عمر اعطاه لأي شيء هل اعطاه مجرد عطاء خد مني لك لا اعطاه اياه لمهمة كانسان جاء وقال والله أنا مدين وعلي ديون وبطالبون أن ما سدت إن حيحبسوني تقول خذ إن ظهر ذك دين فهو لك يبقى معنى هذا إذا لم يظهر له دين يبقى يبقى ليس له فإذا ظهر فيما بعد أنه لا دائن له ولا دين عليه لأحد يبقى أخذ بحق ما أخذ بحق عليه أن يرد لأن المعطي أعطى من أدل سبب الدين فكذلك هنا لو جاء انسان لك ما تقول انا غريب وكذا هو ساكن في طرف المدينه ساكن في الحاره ولا ساكن في سلع ولا كذا أنت ما تعرف قال لك انا رجل غريب ومنقطع وكذا يوصلني لبلدي من كذا كذا وأعطيته على انه غريب وبكره وجدته في المسل ايش بك فلان لا والله انا ساكن هنا بس كذا قلت لك هل له حق في هذا ليس له حق كذلك الغازي اعطاه من اجل الغزو ومتى يصدق عليه انه غزاء قالوا اذا تجهز وخرج من بيته وخرج من بلده وسافر الى تخوم العدو وهناك ينتقل ويدخل ارض العدو سواء لقي قتالا او لم يلق لانه خرج باسم القتال اما اذا لم يخرج ولم يتجهد ولم يذهب يبقى على اي شيء يأخذ هذا العطاء ليس له حق في ذلك ومن هنا يفصل بعض العلماء نوع تفصيل في هذه الجزئية فيما اذا اعطاه لغزوة معينة المسلمون تجهزوا لغزوة تبوك خذ هذا الذهاب لغزوة تبوك فذهب وذهبوا لتبوك ورجعوا يبقى الجهاز تمت مهمته ولا لا رجع بشيء او لم يرجع بشيء ما له شغل. خذ هذا للغزو في سبيل الله فذهب غزوه ورجع معه شيء آخر الباقي مما رجع معه هل يتملكه لنفسه ولأولاده أو يبقيه في جانب لأنه باسم الغزو ايش تقولوا ها فهمت المسألة ولا إذا اعطى الإنسان عطاء لغاز يغزو به يقولون إن عين غزوة معينة فهو إيش فهو لها وانتهت بمهمتها وإن أعطاه مطلقا خذ هذا الفرس لتغزو به عليه في سبيل الله ولم يعين غزو فذهب وغزا ورجع هل هذا الفرس يظل عنده للغزو أو انتهت مهمته بأول غزوة وله أن يتصرف فيه كيف شاء ها ايش تقوله يبقى للغزو هكذا يرجح الأكثريون بأنه يبقى باسم كأنه يقول حبست هذا الفرس تحت يدك للغزو في سبيل الله فلا يحق له أن يتصرف فيه ببيع ولا غيره فابن عمر كان يقول لمن أعطاه العطاء إذا ذهبت في غزوك وسفرك إلى المكان المعين كذا فشأنك به أي فهو لك فمفهوم المخالفة إذا لم يذهب إلى ذاك المكان فلا يحق له أن ينتفع به ولا يمتلكه بل يرده على من, إيش على من أعطره ووادي القرى انما هو مسابة إيش التشبيه فقط من ضرب المثال لو أن الغزو اتجه إلى غرب أو إلى شرق أو إلى جنوب أو إلى أي جهة وكان هناك حد فاصل بين الحدود الآمنة وبين بداية أرض العدو فكان ذلك هو الحد إذن كلمة وادي القرى إنما هي مصادفة لموقع اتجاه الغزو آنذاك إلى طريق وادي القرى في طريقهم إلى أرض القتال نعم يقول الأخ هل يمكن أن يستفيد من هذا الفرس الذي أعطيه للغزو في سبيل الله في غير أن يبيعه نعم له أن يركبه وأن يذهب عليه ويسافر عليه وإذا جاء وقت القتال كان يش معدا للقتال نعم يقول الأخ قضية عمر تقضي بأنه حمل على فرس في سبيل الله وامتلك الرجل الفرس وأراد أن يبيعه هم يقولون هنا لا ندري هل عمر حملها على هذا الفرس في غزوة معينة وانتهت مهمتها او حمل عليه في سبيل الله مطلقا كما جاء في الحديث الحديث حديث عمر ليس فيه تقييد حملت في غزوة كذا قال حملت على فرس في سبيل الله اذا اصبح تحت يد الرجل وكان مجيئه ليبيعه اما انه علم بأن مهمة الغزو في سبيل الله قد انتهت بالغزو التي ذهب إليها وفهم الآخذ ذلك من عمر ولذا جاء يبيعه ولم يعترض عليه النبي صلى الله عليه وسلم إذن أشرنا إلى الخلاف الموجود في هذه الجزئية حينما يعطي الإنسان عطاء هل هو مقيد بهذه الغزو أو هو عام في سبيل الله؟